فسوف يجعو ثبورا ويخلى سعيرا إنه كان في أهله مسورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا قسِم بالشَّفَقِ واللَّيْلِ وما وسَقِهِ والقَمَرِ إذا تَسَقِهِ لَتَرْكَبُنَّ طَبْقًا عَلَى طَبْقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكْذِبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُسِرُّونَ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ